سأو فيها ولات مكلمون إنما هو كالفريق من عباد يقولون ربنا آمنا آمنا تعف لنا وارحمنا وأنت قيصر العظيم فاتصلتموهم سطريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كن لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم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 لكل حق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعن عن الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يسمح الكافرون وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين